صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الطالين كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا فانفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري في ولقد تركناها آية فهل من مذكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت عاد مذكر فكيف كان ذابي ونذر إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِمْ مُسْتَمِرْ كيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعون إنا إذا لفي ضلال وسعور أهلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون الغدى من الكذاب نشر إن نَتْلُو عَلَيْهِمْ فَالتَقِى بَهُمْ مُصْطَفِرٌ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّمَا الْقِسْمَةُ بَيْنَهُمْ كُلُّ شَيْءٍ مَحْفُوظٌ فَنَادَمُوا صَاحِبَهُمْ فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشي قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نَجَّن غُم بِشَحَررٍ نِعمَثَ مِمعدِنَ كَذَكَ نَ جَزم شَكَرُ وَلَقَذَا ذَرَُمْ بَقُشَتَنَا فَتَمَرُ بُِّ وَلَ قَذَ غ وَذُعَنطَيْيفِيهيفَطَمَس الن آيَجُ فَذقُ عَ بِيُور وَلَ قَد صَقبَ حَو بُقرْرَةً فذوقوا عذاب في ونذو ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكير